فزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيم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 أنتم ظالمون، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطرخوم، آتيناكم بقوتهم، وسمعوا قالوا سمعنا وعقينا، قالوا سمعنا وعقينا، وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم. البئس ما يأمركم به إيمانكم إن